يومهم على النار يفتنون ذوو فتنةكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخدين ما أتاهم ربهم آخدين ما أتاهم ربهم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 أفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء إرزقكم وما توعدون، فوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ